النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية يا أمتي والحزن يعصرني على ملء ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرية يا أمتي والحزن يعصرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء، الحادي عشر من الربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك وإصابة نحو عشرين مرتدا من الجيش المصري بمنطقة المغارة وسط سيناء. هلاك سبعة وإصابة آخرين من البكك المرتدين في هجين. عمليات لجند الخلافة تقض مضاجع المرتدين في ولاة العراق مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من القوات الخاصة الأفغانية المرتدة في جلال أباد البداية من ولاة سيناء هلاك وإصابة نحو عشرين مرتدا من الجيش المصري بمنطقة المغارة وسط سيناء بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة يوم أمس من استدراج رتسل مكون من عربات همر وآليات ربعية الدفع للجيش المصري المرتد في منطقة المغارة وسط سيناء حيث فجر المجاهدون عليهم عبوات ناسفة واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة نحو عشرين مرتدة وتدمير آليتين ربعيتين الدفع وعربة همر وإعطاب أخرى وفي رفح تمكن جنود الخلافة أيضاً بتوفيق من الله أمس تفجير عبوه ناسفه على جرافه للجيش المصري المرتد بمنطقة الرسم ما أدى ليعطى بها كما تم في قرية المقاطعة جنوب رفح قنص عنصر من الجيش المصري المرتد ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة على توفيقه ننتقل إلى ولاية الشام هلاك سبعةٍ وإصابة آخرين من البكك المرتدين في هجين من البركة بفضل الله ومنه تم استدراج مجموعة من البكك المرتدين في بلدة هجين أمس نحو حقل ألغام وتفجيرها عليهم ما أسفر عن هلاك سبعة وإصابة آخرين ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاة العراق عمليات لجند الخلافة تقض مضاجع المرتدين في ولاة العراق من الأمبار بحول الله وقوته استهدف جنود الخلافة تجمع لعناصر من الجيش العراقي المرتد بالقنابل اليدوية وذلك في أحد المنازل وسط الرمادي أول أمس ما أدى لهلاك ثلاثة منهم بينهم ضابط وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد وفي كركوك، بعد توكر على الله تجر جنود الخلافة أمس أربع منازل لعناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في قرية بريمة ومنزلاً خامساً يعود لمختار القرية ما أسفر عن تدميرها ولله الحمد والمنة وإلى شمال بغداد بتوفيق من الله تعالى تم أمس تدمير كاميرا رصد حرارية للجيش الرافضي المرتد إثر استهدافها بنيران جند الخلافة قرب قرية أم الزهور في منطقة العبايجي ولله الحمد أما في دجلة فتم بفضل الله أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحجد العشائري المرتد في قرية البيجوانية، في منطقة الشورة ما أدى لإصابة عنصر، ولله الحمد والمنة، وفي صلاح الدين، بمعية الله وفضله، استهدف جنود الخلافة آليتين للحجز الرافضي المرتد، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جزيرة سامراء أمس، ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد على توفيقه، وأخيراً إلى ولاية خراسان، مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من القوات الخاصة الأفغانية المرتدة في جلال أباد بتأييد من الله تعالى تم أمس تفجير عبوتين ناسفتين على تجمع للقوات الخاصة الأفغانية المرتدة في بوابة المطار العسكري بمدينة جلال أباد ما أدى لمقتل ثلاثة مرتدين وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين.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 تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>